Бук 2 66 Ситтатун ва Ситтун Ситта ва Ситтун Приналежныя займеннікі Один Дамайру лмэлкія واحد Я <ضمائر الملكية> <واحد> <ضمائر الملكية> <واحد> <يا> мой انا يا الخاص بي انا يا, الخاص بي. я не знаходжу свого ключа انا لا اجد مفتاحي انا أجد مفتاحي. я не знаходжу свого білета انا لا اجد تذكره سفري أ لا أجد تذكرت سفري أنت كاف الخاصك ان الخاص بك هل وجد مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت تذكره سفرك؟ هل وجدت تذكره سفرك؟ يون هو الخاص به هو الخاص به Ты هل تعرف هل تعرف اين مفتاحه تيفيدا هل تعرف أين تذكره سفره هل تعرف اين تذكره سفره يانا ها الخاص بها يا яе грошы прапалі قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها яе кредитная картка таксама прапала وقد ضاعت ايضا بطاгата яе نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا наш جدنا مريض جدنا مريض наша бабуля здоровая جدتنا بعافيه جدتنا بعافيه Вы ваш. Антум, антуна, кум, кун. Аль-хасс бикум бикун. Антум, антун, кум, кун. дзе ва штата. Айна абукум, я атфаль. Айна абукум, я атфаль. دي أولاد، أين ماما؟ أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟